اللهم بحمدالرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناصح الأنبياء وال穆سلم اللهم علمنا ما ينفعنا وما فعلنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين انتهىنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي من كلام المختصر ل بهذا الكتاب عن على صفات المعاني ورينا ميذة كل صفة عن اللقطة من حيث الوظيفة التي تتعلق بها والأثر الذي ينتج عنها ونكمل الآن إن شاء الله بعض ما يتعلق بهذا الموضوع وهو موضوع الصفات. وكما تعلمون التوحيد يبحث في الأحكام الثابتة للترات والأحكام الثابتة للصفات والأحكام الثابتة لله سبحانه وتعالى من حيثنا هو فاعل يعني من حيث الأفعال هذه هي المباحث الثلاثة الكبرى للتوحيد. ونحن ما زلنا شارعين ومستمرين في الكلام على الأحكام الثابتة لصفات الله سبحانه وتعالى قلنا إن الصفات تنقسم إلى أقسام من جهات بينا هذه الجهاد فيما سبق القسم الأول هو الصفات النفسية وهي صفة واحدة وهي الوجود والقسم الثاني صفات خلبية وهي الخمسة عبدناها سابقا وبينا لماذا سميت خلبية والقسم الثالث هو الصفات المعاني وسميت معاني لأنها عبارة عن معاني قائمة الثالث تقيدها كمالات تفينها كمالات وهي ليست عبارة عن سلب مح كما هي الصفات السلبية وبهذا تصبق عن الصفات السلبية وكل هذه الأقسام بينا كلاما مختصرا عنها ونشرع الآن إن شاء الله في بيان القسم الرابع من الصفات وهو الصفات المعنوية ميني قراءة شفته. الصفات المعنوية. الصفات المعنوية. الصفات المعنوية لأنها موصولة في بمعنى أنها ملائمة. بمعنى أنها ملائمة. نعم. وعلم أن الملائمة من الصفات. الصفات المعنوية. نعم بالتأكيد. إذن كما كما هي العارف في هذا الكتاب أول شيء بيان لماذا سميت هذه الصفات بالمعنوية سميت معنوية لأنها منسورة للمعاني هناك صفة معنى هنا صفة معنوية, معنوية يعني منسورة لهذا المعنى ما هي ما هي صفة المعنوية حاصلها أن الله سبحانه وتعالى إذا عرفنا أنه موصوف بالعلم فيلزم على ذلك لاحظة الكلام صار يلزم على ذلك أنه عالم إذا وصفنا الله سبحانه وتعالى أن له قدرة فيلزم عن ذلك كونه قادرا وإذا قلنا إنه مغتوف بالحياة فيلزم كونه حيا فالحياة والقدرة والعلم وغير ذلك هي صفات معاني وكونه قادرا حيا عالما مريضا هي صفات معنويا فقط هذا هو الفرق قال وسميت معنوية لأنها منسوبة للمعالي بمعنى أنها ملازمة لها قال واعلم أن الملازمة من الطرفين يعني اسم من الطرفين يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى عالما فيجب أن يكون له علم وإذا كان له علم فيجب أن يكون عالما يستحيل تخلف طرف من الطرفين عن الآخر وهذا بناء على مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى عالم بلا علم قدير بلا قدرة وهكذا وليس المقصود المعتزلة نفيا تولى الله سبحانه نفيا تولى الله سبحانه وتعالى قادرا بل مقصودهم هو إثبات توليه قادرا ولكنهم اعترضتهم بعض الشبه فقالوا إن إثبات صفة معنى ذائلا على الذات يستلزم التركيب هذا مستلزم للافتقاد والاحتياج والإمكان لعروض هذه الشبهة عليهم لما ظنوه من أن الصفات هي موجودات قائمة لأنفسها ولكنها حالة في البدء وهذا تصور خاطئ كما بيناه سابقا لعروض هذه الشبهة على المعتذرة نفوا صفات المعاني واقتصروا على إكثار صفات المعنوية وهي كون الله سبحانه وتعالى عاما قادرا مريدا إلى آخره وقالوا إن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته لا يتوصف صفة قائمة بذات الله هي العلم وقادر بذاته لا بتوصف صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى هي القدرة وهكذا هذا يعني نوع من المغالقة في التوحيد المغالقة في تنزيه الله سبحانه وتعالى عما توهموه مقالفا للتنزيد والتوحيد إذا هذا هو قول المعتزلة وليس من قول المعتزل هو نفي كون الله عالما لا احد من المسلمين فاطبة نفى كون الله عالما ولم ينفي احد من المسلمين كون الله متكلما ولم ينفي احد من المسلمين كون الله قادرا ومن ومن نتر الى المعتزلة انهم نفع ثون كونا... الله, الله عالما أو قادرا أو متكلما أو غير ذلك فهو كاذب عليهم كما هو كاذب على الأشعر إذا نسب إليهم هذه النسبة هذا القول إذا كل المسلمين على الإطلاق كل الفرق الإسلامية أثبت ثون الله سبحانه وتعالى قادرا عالما حيا مريلا إلى آخرين ولكنهم مختلفوا في مفهوم هذه الصفات المعتزله قالوا هو عالم بذاته الاشاعره قالوا لا هو عالم لأنه موصوف بالعلم والعلم ذاتي له يستحيل الانفتاق بين العلم والذات ف مثلا الكلام المعتزله قالوا الله سبحانه وتعالى متكلم والاشاعره قالوا متكلم ولكن والمجسمه قالوا متكلم ضافت في المساله كل الفرق أن الله سبحانه وتعالى متكلم ولكن الأشعر قال الله سبحانه وتعالى متكلم لأن صفة الكلام النفسي اللي هي قديمة لازمة لذاته كعلمه وقدرته قائمة بذاته المعتذر قال هو متكلم لأنه يخلق كلاما إما حرق وطوط أو حروف أو خطوط أو إلى آخره يدل هذا الكلام الحادث المخلوق الذي هو ليس قائما في ذات الله يدل هذا الكلام المخلوقات من المكلفين على ما يريده الله سبحانه وتعالى منهم هذا هي تقرير هذا هو بالضبط تطوير مذهب المعترضين وأما المجتبين فقالوا الله سبحانه وتعالى متكلم ولم يثبتوا له صفة كلام نفسي كما أثبتها الأشاعرة بل قالوا الله سبحانه وتعالى المتكلم بمعنى أنه يحدث هذا الحرف والطوط الذي قال عنه المعتذر أنه يخلقه خارج ذاته في غير ذاته قال المجتمة أنه يخلق هذا الطوط والحرف في ذاته فيخرج من ذاته فيسمعه في الآخرون هذا هو الفرق بين المعتذرة وبين المجتمة فمن شبع الله سبحانه وتعالى بخلقه قال إن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الطوط في نفسه يخدثه في نفسه في ثم يخرج منه هذا تشبيه واما المعتدلين فقالوا ايه لا هو يخلق هذا الطوت ولكن لا في نفسه بل في بعض مخلوقاته ويدل المخلوقات على ان هذا هو بخلقه المباشر فيكون سماع المخلوقات لهذا الطوت او رؤيتهم لهذا المفتوق كما في صحف إدراهيم وغير ذلك دالا لهم على ايه على ما يريده الله سبحانه وتعالى منهم من أوامر ونواهي هذا هو الفرق طبعا بين هذه الفرق الإسلامية في إثبات صفة الكلام مثلا وكذلك كما ندهنا إلى الفرق بين إثبات هذه الفرق في كون الله سبحانه وتعالى قادرا وعالما وغير ذلك طبعا الفارق بين المعتزلة والرين المدسنة في كل هذه الصفة هو أن المعتذرة إنما نطوا قيام الحوادث في ذات الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يحدثها في غيره والمشدها قالوا الله سبحانه وتعالى يوجد هذه الحوادث التي لم تكن ثم كانت في ذاته نفسه هذا هو الفرق بينهم وأما أهل السنة كل ما هو طفاة لله سبحانه وتعالى فليس بالحادث كل ما هو منسوب لله على أنه صفة له فليس بحادث وكل ما هو منسوب لله سبحانه وتعالى على أنه حادث فهو فعل له وليس بصفة له تفرقوا بين الفعل والصفة فلذاك كان قول أن السنة هو أعبل الأقوال وأقوضها وأكثرها اتفاقا ومواطقا للأدلة العقلية والنقلية فالمؤتد غير في جانب والمشربها غالوا في جانب آخر وكان أعدا الأموال وأفضلها هو قول أهل السنة والجماعة من هذا الباب قال واعلم أن الملازمة من الطرفين ليس قال واعلم أن الملازمة من الطرفين ليظل أن هذا الكتاب مبني على مدى أهل السنة لأنهم قالوا لا عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة وهكذا خلافا للمعتذلة الذين قالوا عالم بلا علم مش يعني أنه بلا علم بمعنى أنه لا يعلم يعني قولهم بلا علم لا ينفي قولهم انه عالم بل بلا علم يعني انه لا تقوم فيه صفة جائدة على الذات. فقط هذا يعني معني انه بلا علم لان من انكر الصفات لمن انكر كون الله سبحانه وتعالى قادرا وعالما وحيا وغير ذلك فهو كافر بالاجماع يعني بإجماع من يعتقد بإجماعه ومن لا يعتقد بإجماعه كل الناس يعلمون أن من أنكر كون الله سبحانه وتعالى مصلم قادرا أنكر كونه عالما وهكذا من أنكر هذه الأمور فهو كافر بلا توقف فلذلك لا أحد من المسلمين أنكر صيئا من هذه الأمور واختلفوا فيما هو دون ذلك قال وسميت معنوية لأنها منسورة للمعاني ومعنى كونها منسورة للمعاني بمعنى إنها ملازمة لها ومعنى يعني ملازمة لها ملازمة لها يعني مهما كان الله حد وعلى موطوفا بالعلم فهو عالم ومهما كان الله حد وعلى موطوفا بالقدرة فهو قادر. وذا وهذا أحكيك شاء الله الكلام بالتلاب معقلي الاتحالة بالانتكاد بين الله معه سفر يا سيد <تصفيق> محمد وعلم. وعلم أن المنازمة من السرطين والصفات المعنوية بها كونه قادرا ولكونه وحقيقة القادر هو من السعج والسد وكونه مريدا وليحال وعجوة لما قامت الإرادة بذات الله تعالى وجد وصفه بدون بدون مريده وحقيقة المريد هو الذي يرجم أحد, أحد طرفين ممكن على صرف الآشار نعم يكفي. قال والفثات المعنوية هي كونه قادرا عرف مفهوم الكون الكون هو الثبوت كون الله سبحانه وتعالى قادر معناه أن الله ثبوت كونه قادرا ثبوت القدرة ثبوت القادرية لله سبحانه وتعالى فوروه قادرا معناه أنه وصل الله تعالى وتعالى هو ثابت لله سبحانه وتعالى لا ينفك ولا يستحيل نفيه ولا يستحيل نفيه قال وحقيقة القادر هو المتمكن من الفعل والترك لاحظ كيف؟ الذي عنده القدرة على الفعل والترك هو الذي يصح عليه الفعل والترك يصح منه الفعل والترك فهو إيه؟ القادر ممكن يلي أحد يقول طيب الإنسان يقش منه الفعل ويقش منه التب، فهو قادر ولكن هناك فرق بين كون الإنسان قادرا بين قدرة الإنسان وبين قدرة إنس وبين قدرة الخالق جل شأنه، لأن الفعل من الإنسان هو كف، ومقابل الفعل هو الكف وليس مطلق التب، واضح كيف المسألة؟ يعني يستحيل أن يقدر الإنسان على الترك الأفعال مطلقا يستحيل أن يكون الإنسان قادرا على الامتناع عن الفعل مطلقا لأنه لو امتنع عن الأفعال مطلقا مات فالقدرة الحاطرة في الإنسان ليست قدرة على الترك بل هي قدرة عليك والكفف فعل نساني يعني هل يستطيع واحد منكم ان يتصور نفسه قادر ممتنعا عن فعل اي شيء من الافعال مستحيل بل هو قادر على ان يكف نفسه عن غمور ونفس الكف هو فعل له فكل الافعال التي يقدر عليها الانسان هي من باب الاكثاب من باب المكاتب يعني انه إما اما أو او ذيادة كما وضحناه سابقا وكما ان شاء الله سوف نوضحه لاحقا اما كون الله سبحانه وتعالى فاعلا فليس معنى كونه فاعلا هو انه مكتسب لما لم يكن قبل ذلك من صفته لا لانه هذا مستحيل. يستحيل على الله سبحانه وتعالى الاكتساب نفسه ولكن كونه فاعلا هو كونه موجدا من العدم ولا يوجد شيئا في نفسه لا صفه ولا غير صفه. الله سبحانه وتعالى معنى كونه فاعلا هو أنه أوجد شيئا بعد أن لم يكن هذا الشيء موجودا وإيجاده هذا الشيء هل حصل الوجود وجود هذا الشيء في ذات الله لا ولكن هذا الوجود حاطل في نفسه حاطل في نفسه بإيجاد الله سبحانه وتعالى له حاطل في نفسه وقائم في فيما في يسمى بالخارج مش انه في الخارج معناه خارج ذات الله بحيث اننا نتصور انه الله صلى الله محدود بل هناك وجودان حقيقتان من الوجود ليس بينهما حد فاطل اسمه ثابت لا يدود توهم الحد هذا انه فيه حد ينتهي وجود الله ويبدأ وجود المطلوب لانه هذا تحديد المسألة وليس هناك انتزال ايضا بين الخالف والمخلوق لانه لو كان هناك حد تشابهت الحقيقتان ولو كان امتزاج لتشابهت الحقيقتان أيضا إذن لا اتحاد ولا انتصال لا حدول ولا انتصال ومع ذلك يوجد حقيقتان كيف بلا كيف وضع كيف المشكلة كيف إنه كيف تستطيع أن تتوهم هذا كيف تستطيع أن تتصور هذا ليس مطلوبا منك أن تتصور هذا، لأنه هذا خارج عن قدرة العقل الإنساني، وخارج عن قدرة الوهم الإنساني، وبهذا أمرت، ولهذا أمرت أن تؤمن بالغيب. وبحيث إيش معنى هذا؟ هذا هو معنى أن تؤمن بالله الذي هو غيب عن عقلك من حيث الـ الـ إدراك الكون هو الحقيقة، وهو غيب عن وهمك من حيث إدراك الصورة، لأنه لا صورة. لله سبحانه وتعالى كما انه لا قدرة لعقلك على ادراك كل الله جل شأنه فهذا من, باب من هذا الباب انت مأمور بالايماء انت مأمور بان تكون من المهمين بالغيب يعني بالله سبحانه وتعالى الذي هو غيب في حقيقته عن عقلك وغيب في وغيب عن وهمك لانه لا تورك واضح كيف لذلك العلماء قالوا كل ما خطر بذلك يعني إيه بذلك بذنك أو بوهمك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك وراظهم يقولون كل ما خطر بذلك فهو إيش هالك لأن كل ما احتفظته من طور فهو إيش أخذته من الحوالف التي حولك وكل ما هو حولك فهو قابل للهلاك يعني محدث وقابل قابل للهلاك والله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك يعني بخلاف ذلك يعني له حقيقة أخرى غير ما هي حولك إذن أنت لفت مأمورا بأن تتطور حقيقة الله سبحانه وتعالى لا وقما لأنه لا كيسية ترى لا يوجد وضع حد جسم وتركيب لا يوجد هذا من فيه ولا تعقلا لأنك أقل شأنا من أن تتعقل حقيقة الحق جل شأنه من هذا صار الإيمان بالله هو إيمان بالغيب ومن هنا تكمن الصعوبة ومن هنا أمرت تكليفا من الله سبحانه وتعالى بأن تؤمن به وكان إيمانك بالله هو شيء عظيم كيف أنت تؤمن بما لا تتعقل حقيقته وبما لا تقدر على تصوره من هنا جاءت الصعوبة ومن هنا نتمن أن من آمن بالله سبحانه وتعالى هو من الناجين في يوم القيامة لأنه هذا أعظم أركان الإيمان لأنه هذا أعظم أركان الإيمان من قدر على ذلك فكل ما فهو أسهل كل ما تواه فهو أسهل ولذلك كان الإيمان بالله بهذه الصورة بهذا المعنى أمرا يعني ليس صهلا وأمرا يحتاج لبذل جهد وابتساب ويحتاج لكسر رعونات النفس التي تطلب من الإنسان إن كل ما أؤمن به يجب أن أتطوره الإنسان يكثر هذه الرعونات النفتانية لا يجعلها حاكمة على ما حكم به عقله فيقول لها أنت مكانك هذا الحد وليس لك أن تحكم على ما هو فوقه. فوق هذا الحد فهذا فيه كثر للرعونات النفتية لذلك الإنسان لا يزال يتوهم تحرى على نفسه الأوهام والصور وغير ذلك من الأشكال والحيثية فيجب على الإنسان أن يكف نفسه أن يقفع نفسه عن هذه التواهمات من هنا خار الإيمان بالله أمرا جليلا وليس أمرا بإمكان الإنسان أنه يكتسبه نائم مثلا من دون ما يتعلم ومن دون ما يكتسب من دون ما يتفهم ومن دون أن يتعلم لا هو أمر في غاية التدقة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دام يعلم الصحابة ثلاثة عشر عاما ولم تقلل العشر سنوات الأخيرة من تعليم للتوحيد أيضا والقرآن ليس صرص وقاط التوحيد أكثر من نصفه توحيد بل أكثر من ذلك بكثير وبحكي في المسألة قالت فإذا التوحيد لا يدود للإنسان أن يقول الله أنا أكتسب التوحيد وأعرفه خلص سواء بالكترة أو بسهولة التوحيد هذا أعظم أركان الدين أعظم أركان الدين يجب عليك أن تبذل جهدا لكي تكتسبه وإلا فمن أين إذا كان التوحيد تملا ومعروما بالكترة وأدلته يعني بين ولا مجال للإنسان أن يغلق فيه فمن أين صارت انقسانات العالم والناس والبشر في هذا الأطل كل هذه الانقسامات ما بين ما قاتله الوجود وما بين مسبب وما بين مكسف وما بين مجسم وما بين القائل بأن هذا الوجود هو عين الله القابلين في الوجود وما بين القائل أن الله تعالى حل في بعض مخلوقاته وبين القائل أن الله حل في جميع هذا الوجود ومنfiveض مخلوقاته وهكذا الى آسف ذالث من تكترات في العقائد التي يعتقد بها الناس فإذا كان هذا الأمر فهلا ويسيرا فلماذا غرى الناس قد اختلفوا مثل هذا الاسلام ولماذا بالطبع لماذا يعني الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وكانت أجل مطلب من مطالب الرسل هو هداية الناس إلى التوحيد إلى التوحيد مش فقط إخراجهم ودلالتهم على كيف يعبدون لأنهم ما كانوا يعرفون من الذي يعبدون أصلا من الذي يعبدونه بعضهم كان يعبد العدم وبعضهم كان يعبد هذا الكون وبعضهم لم يكن يعبد شيئا والإنسان يعبد بناء على علمه بناء على علمه فإذا جاءت الرسل أصلا لتصويم العلوم والمعارف الإنسانية لكي بعد ذلك تستقيم أعمارهم وعباداتهم على النمط الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أجل مطلب. وهذا الأمر نكرره دائماً وسوف نكرره ونعيده لاحقاً إن شاء الله ليس لأن هذا هو المقصود الآتي من علم التوحيد. أصلاً أصغر من ما هي؟ انت شكلك من حضرت صلاة السنة. أول مرة في. والله أنا صار في يعني راح ثاني على شيء ثاني. اه. وما من أعتقد أن الحرفات يعني أكثرها تؤمن بوجود خالق، بس ممكن في أن هم بوجود ذكاء، بوجود خالق، وجود شيء، وراءهم اختلاف في نصائح، بس مو في ما ياتو، أنا أطيقته، أشبكه، لم يعرفوه، لما عددو ولم ولم ولم لم يعرفوه، ولما أطوا وقفوا لم يعرفوه، ولما وقفوا بما لا ينبغي لم يعرفوه، شوف كيف المسألة؟ هذا الكلام اللي عارفاً شائع على الألف ويعني انتشر بين الناس إنه الناس لم لم يخطوا في معرفة الله لا أخطأوا في معرفة الله وإلا لم إذا أخطأوا إذا أخطأوا في معرفة الله هذا هو سبب بين البشر تميزوا واترقوا فيما بينهم لأنهم أخطأوا في معرفة ربي أخطأوا في معرفة وهذا الخطأ متفاوت على درجات كما عددناها يعني وهذا طبعا شرحناه نحن سابقا وبيمنا طبعا تكلمنا على الفترة ناهية يعني إذا حبيت ممكن تسمع بعض الدرس اللي حكينا فيه بالفترة يعني أعدوك من النور بقدر أن أعيد الكلام أنا فقط يعني برس أن الغالب أو الحاج المتخرب شوي على الفترة هم مثلا المطار الذين يؤمنون المسيء بم الله صلى الله يعني هم يؤمنوا يقولون في القرآن ديما دمامنا باسم الأب والإذن موضوع القرآن إله واحد آمين م. فهم يعني يعرفون أن هناك إله واحد ولكنهم هم أخطأوا في معرفته أو في الوصول إلى درجته سبحانه وتعالى أو في الوصول إلى شوف لاحظ أنت حتى مش قادر مسداد العبر كما ينبغي لو تلاحظ في نصك تعبيراته إنه أنت بدك تحكي مش, مش لنقط من لنقط في فكرتهم أصلاً أنت منبض عن النقط في هذا الفكرة ولكن المثل لأنه نفس الفكرة أصلاً هي عندهم مضطربة أنت بتحاول إنك فلقد إنه لا هم عرفوا الله طب هم إذا عرفوا الله لماذا كثروا قالوا الآب والإبن والروح القدس وعندهم الإبن هو أيضا إله وعندهم عيطة هو عين الرب كذلكها بتصريحهم طب إذا كان عيطة عين الرب وال الأب والابن الأب والوالروح القدس إيش هم شو كيد إذا نوع من الخلق إذا مع وجود هذا الخلق لا يصح من ما أن نقول إنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى حقيقة معرفة كذلك اليهود الذين اعتقدوا مثلا إن يعقوب عليه السلام صارع ربه من الطباخ حتى المساء وغلب شو كيد أو اعتقدوا إن الله سبحانه وتعالى خلقت ثموات والأرض في ستة أيام ثم التواع على العرف بمعنى إيش؟ التقرى التراح فهؤلاء كيف يقال إنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى بل لم يعرفوا الله جل فعنه وبحكت... إذن المسألة و... و... وما بالك إذا كل تكلمنا عن المشيطين أيضا الذين اعتقد بعضهم إن الإله ليس هو الإله الذي نعتقده بل الإله هو عبارة عن كواكب أو العقول العقل العاشر وبعضهم قال الإله هي عبارة عن الله والعز وغير ذلك وبعضهم اختلفوا اختلاف عظيم جدا فكيف يقال مع ذلك إنها علية الله فطرية وبلاغية مع كل هذا الخوض يقال إنها فطرية وبلاغية لا طب إذا كانت فطرية وبلاغية لماذا تلف الله سبحانه وتعالى بنا شوف شوف ما قلنا فطرية وبلاغية من شيء من أيهما أنا لو انتظر قليلا لو تحصل لك ما هي البداهة والفطرية المقبولة نوعا ما في معرفة الالاذ فقط النفس البشرية تسعى دائما للتفكر في اصل هذا الوجود واضح في المسألة هذا, هذا السؤال وهذا التساؤل وهذا الطلب لمعرفة اصل هذا الوجود لا تنفك عنه الفطر البشرية اما ان يقال ان المعرفة مجرد التفاؤل هذا لا تنفط عنه النفس البشرية بس تسمح لي ثم بعد ذلك أن يقال أن النفس البشرية بمعنى أن كل إنسان متعين بالفعل في الخارج قد تحققت عن عنده معرفة تامة بالله سبحانه وتعالى هذا الأمر موضع نزاع وموضع خلاف ويستحيل أن يردع فيه البداية والضرورة نعم من التداعات المفروضة لتصل إلى معرفة من البناء. المعرفة ليست الدعم طب هل تقول إلى معرفة ناقصة؟ تؤدي إلى معرفة إجمالية. أيوة لا. معرفة إجمالية. إيش المعرفة الإجمالية هذا؟ اللي هذا القدر قاد إلى الإيمان بخالق معين. بخالق ما. ألاحظ كي ما هي هذا القدر مسلم ولا لا أن تطلب النفس البشرية حل هذا الإشكال اللي عندها اللي دائما الإنسان بفكر فيه واللي منطوف عليه الأحاديث والذي لا يستطيع أي إنسان في في العالم لا يستطيع أن ينفك عن هذا التساو. هذا القدر محل اتفاق لا إشكال فيه. ولكن إلى ماذا تقوله فطرة بمعنى خلقت نفسها بمعنى المودع فيه يعني إلى ماذا من قلت معرفة إجمالية هل تستطيع أن تحدد لي هذه المعرفة؟ تعيين لي زي ما أنا عينت لك مثلا ما هي هذه المعرفة النظرية في هذا الكتاب تشرح لي إياها واحد اثنين بلادي اربعة إذا قلت إنك عندك فطرة أنا عندي فطرة أخرى وعزام عنده فطرة ومحمود عنده فطرة وأحمد عنده فطرة خليها نعرض هذا القدر اللي أنت تقترحه على كل هذه الفطرة فإذا اتفقوا جميعا على هذا المقدار عرفنا فعلا إنه ما تدعين صواب احكي لي حالة الفطرة ما <تصفيق> في حرب؟ <شكتيني> <تصفيق> ما لا يوجد حرب. غاية الأمر هو تصويب تصورات ومفاهيم. لا أكثر ولا أقل. ليس هناك حرب. إحنا أول ناس بنقول الفكرة، ولكن يجب علينا أن نفهم ما هي الفكرة. لا يجوز للإنسان أن يقول الدين معروف بالفكرة. إذا كان معروفا بالفكرة، لماذا نرى الناس جميعا غير عارفين بالدين؟ لماذا نرى كثيرا من الفرق أصلا تنكر أصل التدين؟ لماذا نرى أنت ما تطلع على نفسك وأهلك وإبنك تطلع على كل المخلوقات لماذا نرى كثيرا من الناس ينسرون الإله الذي معدره ونعتقد فيه أكثر من نصف العالم مسيحيين يؤمنون بالتسليل وفي طائفة لا بأت بها بوذيين ومجوط والهند لحالها أكثر من نصف الهند اللي هي تقيبا نصف مليار بني آدم لا يؤمنون اطلا باشي اسمه اله من اللي انت بتعتقد فيه اما بالبقرة او بالبقرة او بالطبيعة حتى اختلاف مذاهبهم والصين كذلك مليار ثاني هم كل العالم سبع مليارات فقطحوا ولا لا المسلمين كلهم على بعض بيجوش مليار بوصلوا مليار مليار لا من مليار يعني يعني بيضم يعني يعني احكي مليار ونصف طب والباقي؟ شوف إيش المسألة صارت إذن المسألة فيها خطورة لا يرود أن تأتي إلى الناس وتقولهم لا أنت بالفطرة ما ممضون ما يعرف هم لا يعرفون أطلا إذا ليست هي المسألة حرب هي المسألة عبارة عن تصوير للتصورات يجب على الإنسان إذا أنت أردت أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن تعرف حقيقة ما الذي تدعو إليه إذا كنت تدعو إلى ما يعرفه الناس بسطاتهم فإلى ما تدعوهم ليس تدعوهم. .لقد رأيت. طبعاً إذا كنتم تقول أن أنتم أيها البشر كلكم تعرفون الله ولكن أخطأتون في تعيني. طبعاً هو أصلاً هذا نوع يعني نوع من المعرفة لازم إنك يعني. طبعاً الذي لم يعرف الله أخطأ في تعينه. أخطأت أنا يعني, يعني عدم معرفة الله عدم معرفة الله في في عدم معرفة لاية أكيد في عند كل هالمذاهب حتى الصينية حتى لا لا لا أكيد في عندهم وجود. عقلين عقلي موجود لله مش وجود لله وجود لواجب الوجود لاحظ كيف المسألة صارة في فرق انت لما تتكلم بالعلم فتسلم لك وبحط لك ايدي على راتي شوف كيف في اشي اسمه وجود لواجب الوجود هذا الواجب الوجود بعضهم اعتقد انه المسيح عيفا جن مريم وهذا الواجب الوجود بعضهم اعتقد انه ايش الاج جثناني وهذا الواجب الوجود بعضهم اعتقد انها عين هذا العالم و الى لاحظ كيف المسألة صارت هذا القدر محل اتفاق لا اشكال فيه غاية الامر نحن نقول انه الوجود يستحيل ان يكون عين سيد المريم واجب الوجود يستحيل ان يكون عين هذا العالم في المسألة اذا صارت المسألة اختلف هذا هو العلم اللي احنا ندرسه احنا ننطلق من القدر المشترك بين جميع البشر اطلا دليلنا الذي ننتق منه هو انه لا بد من وجود واجب الوجود. هذا محل اتفاق. إذا قطن بالفطرة هذا، فأهل وسهل بالفطرة. ما في ما في إشكال. ولكنهم لا يقصدون بالفطرة هذا المغدار. لاحظ كيف المسألة. هذا الامر يعني يقترب من البداية. هذا الأمر اللي هو أنا قلت قبل قليل اللي هو لا بد من وجود واجب الوجود. هذا محل اتفاق عند جميع العقلاء. ولم يخالف فيه إلا نوع من ال... إحدى طوائف السفصائية الذين ينفرون حتى أن تفهم مكادر. شفت نوع من المكادرة هذا القدر محل اتفاق ما زاد على ذلك يحتاج إلى إيش إلى إذبات ويحتاج إلى نظر لذلك ال... ال... الله سبحانه وتعالى لم يكلفن بأن نؤمن بأنه في هناك واجب للوجود من دون تعيين ومعرفة لأحكام هذا الواجب للوجود لا أمرها بما هو زائد على ذلك لأن هذا المقدار محل الاتقاط واضح الكلام إن شاء الله واضح يا سيس إن شاء الله كان كثيراً على وقوة خطرة من هذه السهولة عبدالدين من كل الدين يحقق لأنه يحقق لأنه قبول من خلال أنه يحقق تفقد نعمة بعض ما الذي يحقق سورة الدين سورة عبدالدين من الناس لاحظ كيف المقدمة أنه قد تفقد شف هكذا مرات في اللعنة سهلت عبده وسهلت كتبوله هل تسألوا لي يعني بس أجاوز سؤالة خريط منا؟ طيب فضل يعني من هي نفس اللي الله في الإنسان عليه حتى تتطرق ولا لي حتى تتطرق يعني دافعه هو ولا بلا تتطرقه <تصفيق> هذا اللي أنا بقوله هذا اللي أنا بقوله شوف في هذه الفطرة ماكي معنى آخر غير الفطرة في هذا الـ الـ الأمر قدر معين تدفعه إليه بالضرورة وما زاد على ذلك يحتاج إلى نظر وتفكير هذا اللي أنا بحكي أصلا أما مسألة الفطرة يعني, إحنا يعني نستكر إلى الفطرة أو نستكر إلى الفطرة لأنها سهلة أو إلى أفين ماشي إذا كانت هذه الفطرة سهلة والقريبة الحصول صحيحة لا إشكال في, في الالتجاء إليها ولكن إذا كانت هذه الفطرة المدعاة بعد تحديدها لاحظ كيف المسألة بعد تحديدها وتعيينها وتو وتوضيحها وفهم ما الذي نقصره منها بالتحديد حتى أنت بدك تدعو الناس إليها بدك أنت تريد أن تدعو الناس إلى الإسلام باستخدام الفطرة لاحظ كيف المسألة فيجب علينا أن نعين ما هي الفطرة وإلا فارد دعوتك إلى الإسلام مبنية على شيء أطلق في حد غير معين. عشان هيك أنا لاحظ لما لما أنت قررت قلت في الفترة وحكيت لك تعين للفترة. أنت يعني لأنه في الحقيقة ما في تعيين محدد معين للفترة. أنا أريد أن أستخدم قواعد وعلوم ومعارف محددة بحيث إنه لما يأتي أي واحد يحتاج كيف تدعو عنده إلى الإسلام الطبيعًا وحدد له واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى حتى لا أقع معه في أخطاء أخرى. اما يجي واحد يقول انا فطرتي تقول ان العالم هو عين هذا الوجود مش هذا نوع من الفطرة اللي يقول بها بعض الناس الله سوف في كل مكان مش هذا بعض الناس يقولون هذه فطرة بل يقولون بما هو اضلر من الفطرة هذا هو عين الحق اصلا وهذا عين الكشف اصلا مش يقول لهذا الك... كيف تستطيع... تستطيع ان تزبع ما يدعونه بمثل هذا النوع من الفطر يلتشئون الى الفطرة بعضهم يقول لا أنا الدعاء من الفطرة هي أن الله سبحانه وتعالى جالس مستقر على العرش وله حد معين ومقدار محدد إلى عليه وينزل ويصعد ويتحرك ونعرف هذا بالفطرة مش هذا هذا أيضا زمن من الناس مجموعة من الناس يدعون أن هذه المعرفة أدرقوها بالفطرة بعضهم يقولون الفطرة بدأ بدأرنا في الحقيقة ما في إله الفطرة وبعضهم يقولون غير ذلك من أخوان أي فطرة هذه التي ننتج إليها لابد من خلاصة الوضع خلاصة الكلام أنه لابد لنا من تحديد مفهوم معين معلوم لنا بأدلة واضحة طريحة للفطرة ما زاد على ذلك مما دخل فيه ويدخل فيه الخط فلا يجوز لنا أن نتخذه سبيل للدعوة إلى الدين، لأنه هذا الذي هو غير معين في نفسه يستحيل أن يكون طريقاً لهداية البشر. القدر المعين من المحدود، من المقدور. يعني لاحظ القرآن استخدم الفطرة في ضمن ظروف معينة. ما قال أن الفطرة كما يدعي بعض الناس إنه في أي فترة، لاحظ في أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان. تدل الناس على... على الله سبحانه وتعالى لم يأتي في طريح القرآن ولا في الصنة شيء يدل على هذا المعنى وهذا هو ما يدعيه بعض الناس أصلا إن الفترة... الفترة عمش الفترة عقوان هي تدل الناس على ربهم في جميع الأوقات ولكن لو تأملت في القرآن لرأيت أن القرآن نفسه لا يخبرك مثل هذا الخبر بل يدلق على أنه في أوقات معينة وفي أو ظروف معينة يظهر أثر الفطرة في ضمن حالة الإلجاء في ضمن حالة الخوف في ضمن حالة كذا ذي. إذن في حالات معينة لأنك أنت الأوهام التي تتعلق بها عادة في حياتك العادية تنفك عنك وتطير بضيع. تلجأ إلى الأدلة البديهية الواضحة وتؤمن بأنه لا بد من وجود مخل لا بد من وجود لهذا الكون لاحظ في ضمن نطاق معين انت تدركك تتجلى العلم الذي نحن ندرسه هو يقوم مقام هذه الظروف التي تلجئ الانسان الجاءا الى الانقياد لفرقته ولكن العلم الذي ندرسه يلجئ الانسان بارادته مش الجاءا لاحظ كيف المسألة لذلك انت الوهم هذا الذي انت يطير عن ذهنك وينفك عن ذهنك وتغيب انت عنه ويغيبه عنك في حالة الخوف الفظيع. لا تلجأ لا الى سفينة ولا الى ملك ولا الى امريكا ولا الى اخيري تلجأ, تلجأ الى الله لو امنت في مثل هذا الوضع وانت قد قربت الموت لا يقضل اصلا ايمانك رحب الله الله لو تحقق الموت لك في ظرف من الظروف وآمنت في هذه الحالة أصلا لا يقل الإيمان نحن نريد أن نقيم مقام هذه الظروف التي هي تبرز فيها أكل الفترة نقيم مقامها عروم تتعلم بالإرادة بشيء أن الإنسان يلجئ نفسه بإرادته إلى أنه يتخلى عن ما يعيقه ويعيق نفسه من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفته ولكن بإرادته حتى يكون إيمانه صحيحاً وطليماً ومقولاً بإذن الله هذا هو غاية ما نريده. نحن لا ننكر ولا أحد من العلماء ينكرون أن بعض الناس وهكذا في أن بعض الناس يؤمنون بالله سبحانه وتعالى بلا حيرة لا أحد من العقلاء ينفي ذلك. ولكن غاية ما ننفيه هو أن العلم بالله على صفاته اللائقة به، وبالأحكام الصحيحة له. هذا العلم متحقق للناس جميعا بأكثر منتوى هذا نمكنهم بالبداية أو الفطرة أصلا شوف كيف؟ واضح ان شاء الله كيف فلا يوجد هناك حرب على الفطرة هناك حرب على من يتفذ الفطرة بمفهوم معين وهذا المفهوم أصلا في حد يحتاج ويحتاج إلى تكهيم وهو أصلا غير مصلا له غاية ما نريده أن نقيم أركان الدين ودعوة الناس على قصص رحيحة وقطعية فقط هذا هو غير ملزم. فلا تطير في مفهوم السفارة على القدر المقطوع له وما, وما ما ما بعد ذلك بنقول هذا بنظلمه. ورحية في المسألة لا يجوز أنك تروح تجيء ل ل لواحد هندي أو لواحد من من مجالات إفريقيا تحكي والله السفارة لازم تتأمن بالله سبحانه وتعالى. احتلكت شو أي سفارة هذا؟ صح ولا لا؟ يعني لا يجوز لا أنت تحكي له. تمشي فيه منط معين من التفكير من النظر من كذا شوي شوي حتى يتخلي, يتخلى وينثى جميع هذه العلائق التي تعلق به تعلقوا من السحرة تعلقوا بالكمن بكذا خوف من بعض الناس وقتها تتحكيه إذن لابد لك من خالف بالأدلة المعينة أما النتيج تحكي له فطرة تحكي له بشور لا تكفي هذه الكلمة وحدها لا تكفي والقرآن لم يتبع الفترة دليلا في كل الأحوال ولا في كل الأزمان ولا على جميع الناس بل في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال وعلى بعض الناس أما تعميمها فلم يقل به قائل أهل السنة قالوا الفترة نعم هي دليل لبعض الناس هذا لا أحد ينكره أما أن نقول بعموميتها وبإطلاقها هذا لا يقول به إنسان والله أعلم نعم ايوه عايز تقصد حضرتك من نعم لا, لا, لا نعم. معرض مع من في معرض النقاش مع المطاره اا هو انه العظم الصغير يعني سمعوا الصوت في رد شويه كان في طول هو موجود في فأنت لا تعدوا تستعملوا من مشترين في الطوام والخيادون فهذه عظم كيمة هؤلاء لنفاركاً منها تقولوا إنه رجل البيارة على أن الله تستمع بمجارسة العظيم هذا هو إنه نفسه كذلك إنه إلي ما دي عرضت فرد لأقول هذا ضائع هذا أصلا فترة من المساش الأول مصارى وصله وصله وصله وصله تماما أو أو هي هذا سؤال جيد وقوي و... ليه يعني سؤال بكي على أطس شبكي إحنا بنقول الله سبحانه وتعالى لا تحيط به العقول ولا تضيفه الأوهام <تصفيق> ونقول هذا راجع لنقص فينا ولكمال في الله سبحانه وتعالى غير ما بيقول من لا يستطيع أن يتصور الله سبحانه وتعالى فهذا يعبدو عدما كما يقول المجسمة والمطارة زي ما قال الاخ بقوله من عظم الدين ما انه احنا ندرك الله سبحانه وتعالى اله وهو اللي هو فايدنا وهو منظر عن مثل هذا الهرى الذي ينسبونه اليه الان لاحظ كيف هو يعني يعني دعوة لنفس المطلوب الكلي انه كلهم يذن تكون بانه عظمة الله هذا من عظمة الله هذا من عظمة الله طب احنا نرجع اذا مفهوم العظمة في الحقيقة امر حقيقي ولا امر اضافي شوف كيف المسألة طالت امر اضافي نفس عظمة الله تحتاج الى أدلة تحددها وتبين اين بالفعل تكمن عظمة الله سبحانه وتعالى وإلا فلأي انسان ان يدعي انه انا ربي عظيم شوف كيف ربي عظيم بمعنى من ديني يقول ربي عظيم القدر بمعنى انه كبير جدا جدا شوف كيف عظمة ربي هم من انه يعني رحيم حنون انه ضحى بنفسه عشان ينقذ الاساة هذا الكلام هذا شوف كيف هذا نوع من العظمة و الى اخره اذا هذا المفهوم العظمة هو يجب ان يكون عبارة عن نتيجة وليس اتبلاس يعني نتيجة للأدلة وليس هو عين الدليل ليه لأنه أمر إضافي هو هذا تسموه اعتباري إضافي فإحنا بنقول نحن عرفنا ذلك بالأدلة التي نتلوها عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لكماله لا نستطيع أن ندركه فطار إدراكنا لعظم لعظمته وأنها تستلزم عدم إحاطتنا هذا نتيجة للدليل وليس عين الدليل ورحكي في المسألة، فهم يتخذون العظمة كدليل على أشياء وهي ليست وهي ليست في حد ذاتها دليلاً. هي الأصل أنها تكون نتيجة. الأصل أنها تكون نتيجة يعني هو أنت تقول الله سبحانه وتعالى عظيم، الله كبير، الله علي. ورحكي في المسألة طيب هذا العلو وهذه العظمة. كيف أنت أدرتها؟ يعني ما هو مصباحها؟ ما هو حكمها؟ ما هي أحكام هذه العظمة؟ هل مصباحها إنه في في جهة الفوق؟ يعني كل شيء في جهة الفوق يكون أعظم من كل شيء في في جهة الفوق؟ هل هذا معيار العظمة؟ لاحظ كيف المتألم؟ هل معيار العظمة كما يقول النصارى إنه ظهر الإله في عيسى عليه السلام؟ هل هذا يصدق إذا أنت عرضت هذا المعيار على العقل وقلت له يا عقل فكر في من يقول بأنه تجل الله على دعمهم في عيطة هي معيار لعظمة الله أو تجسد يعني شو هل هذا التجسد في الحقيقة هو عظمة يعني هل العقل أنت لما تتحكيه هذا الكلام أنا نفسي أنا بقول عن حالي لما أعرض هذا الكلام على عقلي فهل العقل يقول مع من, من تجسد فهو عظيم يعني هل هناك تلازم بين التجسد وبين العظمة راح المسألة هل يجد العقل إذا فرض التجسد وإذا العظمة هل يجد بينهما تلازم عقلي شو رأيك؟ يعني شو رأيك ها يعني هل إذا أنت عرفت مثلا كيف معنى الثلاثم العقلية إذا قلت مفهوم الحادث لا بد رأهم المحدث كيف تعرض مفهوم الحادث على عقله ومفهوم المحدث هل العقل يقبل أن يصدق بحادث بلا محدث شوف كيف نسأل هذا هو الثلاثم مستحيل هذا استحادة عقلية طارق طب الان خلينا نعرض مفهوم العظمة ومفاديقها التي افترضونا هم مش افترضوا انه مضاق العظمة ودليل العظمة هو ان تجسد نعرض مفهوم التجسد ومفهوم العظمة هل نجد هذا التلازم بينا عند العقل انه مهما كان متجسد فهو عظيما طب ما هو قبل ان يتجسد كان عظيما ولا ما كان عظيما صح بعد والتجسد فقط يعني دائما التمخ ولا في زمان معز بعد أن تجسد بقي عظيما أم لم يبقى عظيما لاحظ كيف الآن صار احنا نكتح في دليلهم ونعرض على العقل نفسه إذا انحالت العظمة هو معيار العظمة عندهم بأنه تجسد إذا انحسرت العظمة تقريبا في لحظات معينة قبل ذلك كان عظيم ما كان عويم عندهم أو لم يكن يبلغ أعلى درجات العظمة إذا كان هناك مقص في عظمته غاية ما يمكن أن يقولوه بعد التجسد كان هناك مقص في عظمته لأنه كمال العظمة هي التجسد والتجسد دام زمانا معينا وفي حالة معينة صح الكلام ولا لا إذا أنت فهمت التجسد بهذا المنظار بهذا المفهوم هل ترى هناك من عقليا بين التجسد وبين لا العظمة؟ لا طبعا من بل هذه تفاها والعقل يرفضها العقل لما انت تحكي التجسد العظمة بيقول العظيم لا يكون كذلك من لا يكون عظيما إلا بذلك شكية المسألة برضو نفس الشيء كهل تعرض مفهوم العظمة على كونه جالساً فوق العرش شكية جالس، أنا بتكلم في طراءها عن المجسمة تبضل النظر عن الالفاظ اللي هم بحبوا يحكوها وبتحبوا ديترو يحكوها يعني هل ترى انه عند تطورك للإله اللي هو جالد على العرش وبين إله مش جالس على العرش هل اللي يعني جلوه على العرش ترى يعني أعضاه عظم؟ قبل, قبل ما يجلد قبل ما أن يخلق العرش أطلاً ايه <تصفيق> انت بيش العظم قولنا قبل ما يجلد ماذا؟ يعني عندما يقول حالة الله على الصفحة ماذا؟ إذن معرفتك بربك مشروطة بأنه على العرش صح؟ موهي في الكلام إما نفس العظمة بالنسبة من حيث ما هي صفة لله أو إنه إن تنفتك معرفتك بالله مقيدة بكونه على العرش معنى ذلك إنه كون الله على العرش اللي هو نسبة بين الله وبين مخلوقه هو شرط في مال معرفتك لله صح الكلام للأخار طب هل هذا فعلا معظم لله طب الله قبل أن يخلق هذا العرش ويقعد عليه ويستوي عليه يعني إيش أنت علاقتك فيه يعني هل أنت بتقول أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن مستويا على العرش لا يكون هناك في, في في في حيثية أعلى كمالات الكمال أعلى حيثيات الكمال لا طبعا لو قلت انه اعلى حيثيات الكمال هو ثونه جالفا لطارت العرش شرطا في كمال الله كما طارت تجسد شرطا في كمال الله في عظمة الله وكلاه هو باطل واضح للمسألة كيف فلا يوجد تلازم بين عظمة الله وبين ثونه في جهة ولا يوجد تلازم بين عظمة الله وبين ايش ثونه ثونه متجسد إذن المسألة عبارة عن أوهام يلقيها الناس يقولوا عظمهم وحكم هذه الأوهام فصر المفاهيم وجرد الأقوال كيف مه... هذا هو علم الكلام اللي إحنا نتعلمه هذا هو العلم اللي إحنا نتعلمه لما تحكي أنا متأكد لما حاجة الأخ كلامه أنه فعلا عظمة الله أنه متجفت لأول واحدة يحكم لا الناس الله أن يفرد بيكم كيف جابوا هالفكرة صحوا اللي لا يعني هي شيء حلو أنه منيح أنه يعني يكون متجفت ولكن لما افكر فيها ترى فلذا هي في توافق اين هو التلازم بين العظم والتجسد طب طب لماذا تجسد فقط في سيد معيطه مع ان ممكن جنب الشخص لدينا شك الموهبه هي اللي النفس فيها احنا اول شيء هذا الكلام ثم بدنا نلزم الجماعه لتا احنا كمتكلمين ما انتهينا من الكلام لسه انت بدينا اول شيء نقلق اول شيء حل المساله تحليلها تفكير ايش معنى التجسد والاله وغير ذلك التجسد في مكان ما وفي زمان ما انت تبقل بتحكي عن تجسد دائم ولا تتجسد في كل المقلقة تجسد لإنسان ما في لحظة ما في حالة ما في زمان ما هذا هو الجزء اللي انت بتحكي عنه أول إشي حددنا عن إجر نتكلم زي ما كلنا نتكلم عن الفترة حددنا إجر بالضبط الفترة اللي نتكلم عليها وبعد هيك عرضنا على العقل هذه هي العظم لله سبحانه وتعالى لا طبعا يعني إذا العقل عرض هذا المفهوم اللي إحنا جردناه من العظمة على نفسه يقول لا لا, لا يليق أصلا أن يكون الله سبحانه عظيما لهذا الأمر لهذا الأمر لأن هذا أمر تافه طب إذا كان هذا سلمنا إنه عظيم فنزلنا لأجل لهذا الأمر هيك بيصير بيصير الزمان طب لماذا لم يتذكر في إنسان آخر غير سيدنا عيصان؟ وأجمل منه وأحسن منه أليس الله سبحانه على قادر على أن يخلق ما هو مثيل لعيشه الناس يحكي أحسن أحسن يذعرون مثيل له في أزمان م... م... بعده في أزمان قبله أليس الله قادرا على ذلك نعم إلّا أن يقولوا عام وإلّا أن يقولوا لا انتبه لكلامك أنا عندي تصفيح هذا يقول لو أن الله جلس في بقعة رأس هذا طبعا بلا شك هذا إلزامات علمنا يعني هم ألزمون هذه الإلزامات صحيح نجيبها دفورة أخرى يعني حتى نلزمهم يعني إنه مذهبكم أن مذهبكم هذا عبارة عن تحكم اسمعنا إنه لزمنا إنه إما أن تقولوا بهذه اللزمنا فتنبكوا عن مذهبكم أو لا تقولوا بها فيكون مذهبهم تحكم عبارة عن بس شهو وهو نعم أيوة ليست علامة الله إن علامة الله هي الحقيقة أفضل إضاءة ليست علامة الله في حذاء هي الدليل بل هي المدلول هي المستدل عليه فلا يجوز لواحد ميّز يحكي لأن الله عظيم يجب أن يكون على العرش لاحظ كيف المسألة فقار العظم هنا دليل هي في الحقيقة نتيجة يجب أن تكون نتيجة لأنه لازم تحدد ما هي العظمة لأن العظم أصلاً مفهوم اعتباري كل إنسان له مفهوم معين من العظمة عنده فبصير بعد ذلك لاعتبارية هذا المفهوم إذا جوزنا لكل إنسان أن يحتج بماذا المفهوم اللي هو اعتباري يعني بحسب كل إنسان ما يتطور العظمة بيصير كل إنسان عنده إله يليق فيه بحسب تطوره ولا إحنا بنحكي سلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو عظيم العظمة المطلقة ولكن هذه العظمة هي مقصودنا الاستدلال عليها مقصود ما هي الاستدلال على العظمة بعد أن نحدد الأدلة المتفق عليها شاهد كيف العظمة نتيجة بعد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود شوف كيف موجود وقديم وضاقي لاحظ كيف المسألة وقادر وعالم وإلى يخير من الصفات فهو عظيم فصارت العظمة نتيجة وليست إيش هي المقدم الدليل في حد هذا كيف المسألة صارت بعد ذلك أنت إذا سلمت بعضرة الله بتصير أنت تستخدمها كدليل مستدل عليه يعني هو هو في حد ذات دليل مبرهن عليه، زي ما على قاعد لي لي ببرهن على قاعدة وبعدين بكتب القاعدة نبدأ برهان يعني شنو هو البرهان هذا جائز ما في إشكاله، نعم عند الموافقين بارك الله فيك شوف كيف هذه مسألة بالتحديد أول شيء العظمة هو أول شيء احتمال هي العظمة مفهوم اعتباري ولا حقيقي هذا هو علم الكلام هيك أول شيء مش واحد ي يحكي عظمة وبعدين يمشي عليها خلاص مفهوم اعتباري ولا حقيقي لا مفهوم اعتباري، إذا لازم نحدده، لازم نحدده، لازم نعينه، وهكذا واضح كيف المسألة إن شاء الله. هذه الطريقة هي اللي إحنا بدنا ندرسها، هذه الطريقة من التفكير ومن التحليل هذا اللي إحنا يجب أن ندرسها أي واحد يعني يتأمل أن يصبح مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى على رطين يجب أن يعلم مثل هذه الطرق في التفكير وإلا صار أي إنسان بغده وأي إنسان بوضي كما يقولون بحوة للا وأديس بيحكي لك من عظمة الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد موجود آخر إلا هو صح؟ هذا دليل العظمة عندهم لاحظ كيف يقولون إذا وجد موجود آخر هذا بصير في وجود الله فلكي تؤمن بعظمة الله يجب أن تنفي كل ما سواه فصالت نفي المخلوقات نفي الوجودات الأخرى دليل العظمة عندهم طب من أين عرفتم؟ نسألهم من أين عرفتم على أن إثبات وجودات أخرى نقص في وجود الله ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ لاحظ كيف المسألة هؤلاء القائلون بوحدة الوجود هذه مقدم مقدماتهم بيقولوا لو لو وجد موجود آخر لشارك الله في الوجود شو كيف من قال لكم ان وجود المخلوقات أصلا من جنس وجود الله او من حقيقة وجود الله فمن اين المشاركة ايضا من اين يلزم النقص ومن اين يلزم المثلية ومن اين يلزم التشبيه شو ده إذا احتجاجهم بهذا المفهوم إن من عظمة الله ومن جلاله ومن عظيم قدره هذا حبار عنه من التحايل وأبدا حكي المسألة نفس الأسلوب هذا اللي أنا بستخدمه الآن استخدمته أنا تتصله مثلا على المطار ونفس الأسلوب من التحليل على المجسمة ونفس الأسلوب على القائلين بوحدة وجود وما هو أسلوب تحليل يعني أنك تحلل الكلام حتى ما ما تضلكش طايش سيتبط المفاكين إيش المفاكين إذا واحد بده على شيء حقيقي بشيء اعتباري من وين؟ هل اعتبار... الاعتبار الاعتبار يثبت حقيقة؟ لا طبعا الكلمات نفسها الكلمات اللي محتها اعتبار عن دلالات على مفاهيم المفاهيم اللي في ذهن في ذهنا بعضها حقيقية وبعضها اعتبارية الاعتبارات هذه بعضها انتزاعية وبعضها افتراضي يعني إحنا نسترجع هيك بنكون نحلم نسترجع مفهوم نفترع له لفظ وبعد هذا نغير إحنا نكتبيل بنفس الألفاظ. طب هذه الألفاظ هل تدل على معاني حقيقية؟ أم هي عبارة عن تصورات؟ هذه التصورات هل هي صحيحة؟ يعني لها نصائبات واقعية؟ أم هي عبارة عن أوهام وخيالات؟ نفترع <تصفيق> على هؤلاء هذا <ما>. بالدليل نعم بالدليل هذا يعتبر حقيقة التحليل عبارة عن مقدم المقدمات مقدم الدليل وممكن في بعض الأحيان أنت مجرد ما تحلل مجرد أن تحلل كلام خصمه وتبين أركانه تظهر تهافتة وهذه طريقة الإمام الرадي الطريقة اللي أنا بتكلم فيها الآن هي طريقة الإيمان الرادي اللي هو بيعتمد على تحليل كلام الخصوم لذلك ظن بعض الناس إنه لاحظ أنا أكن بقية تكلمت على تحليل مفهوم النظارة ربع ساعة يمكن بس مجرد إنه توضح مفهوم التجسد الكل قال يوضحونه العظمة هذا بحول لا إحبس لم أحتل لم أحتل إلا إلى سؤال هل هذه عظمة الكل قال إنه لا واضح في المسألة ولكن بقية أوضح كلام النظارة وأفهمه وفحصه ربع ساعة هذه الإمام رادكين طريقه طريقه التي يعتمدها في أكثر كتبه هو تحليل كلام الخصوم، لأنه عند تحليل كلام الخصوم، إيش يعني تحليله، بيانه، وإرجاعه إلى لبنات الأساسية، مثل إبقاءه على ما هو عليه من إكمال، لذلك كان كثير من كتبه يستغرق في بيان كلام الخصوم، كالمعتذرة، الملفتة، اعتمدوا على الأدلّة الثلّمية واحد اثنين ثلاثة أربعة. وهو بيحكيهم وأذيرهم من عند الدليل الفلاني لهم أن يستدلوا بكذا وكذا وكذا شوف كيف؟ بيحكيه ولهم أن يستدلوا وهذا دليل لم يذكره وهذا دليل يعني هو قاعد بيحكي لهم أنا بغضب لكم إيه اللي ولكن بعد ذلك لما يجمع لهم كل الأدلة التي احتدوا فيها بها والأدلة التي لم تخطر لهم على بال بيحكي لهم خلينا نحلل هذه الأدلة أما الدليل الأول فمقدمات واحدة اثنين ثلاثة اربعة شايف؟ بعد ذلك بصير بطلان وفساد هذا المذهب بينا للناظرين ولكن حقيقة الذي يضيق المشي على هذه الطريقة هم اللي بحت... الذين اللي... يعني يقدرون على التحمل لأنها طريقة مش تهلس طريقة صعبة لذلك كثير من الناس قالوا طريقة الزهر يعني مملة بدهم طريقة أسرع لذلك اللي الإمام السنوسي عنده طريقة الإمام الغذاء لعنده طريقة هذه الطرق في توصيل التوحيد وأبدا حكيت من المسألة الطرق في إثبات علم هذه هي الطرق أنا بع... يعني بستعمل طريقة الإمام البيعاتي في بعض الأحيان لما نافش ناس يعني أقولهم خربطة شوفت كيه وبعض الناس بحكينهم لا. يعني معقول الله سبحانه وتعالى مثلا من جسم إذا كان جسم بيكون نافر خلق إيه بحكي مالك والله ما صار انتهى هنا وفي السباعي إنه أبغى أتحكيه ما هو الجسم ومنه استقينا مفهوم الجسم كل إنسان بحصده إيش هو لذلك الطرق الطرق العلماء ثلاثة مستوىهم لا اختلاف طرقهم معناه اختلاف مذاهبهم هذه طريقة التوصيل واضح كيف المسألة طريقة الرازي نفس نفس العقائد طريقة الغزالي نفس العقائد اللي بيحكيها عنها الرازي طريقة السنوسي نفس العقائد اللي بيكلم عنها الرازي والسنوسي والغزالي وهكذا العقائد وحدة ولكن طرقهم في إيصالها مختلفة واضح الكلام كيف فبحسب يعني لما الإنسان يتمكن من عدة طرق بيصير عنده علم بالتوحيد بيصير بحسب اللي قدامه بتكلم معه شوف كيف طوال يعني بيصير أنت خلط عندك اللي قدامك يعني هل بده دليل إجمالي بده إلزام بسيط ولا مده تحلله لأنه إنسان بفجع شوف كيف بفجع بدك تحللوك العبارات بدك تنطح المعنى بدك تبدالو من اللي هو بيسلم فيه ما بدا... لا يظهر انك انت تملي عليه اراداتك واضح كيف الكلام حسب كيف الانسان بعض الناس بيحكي لك مشان الله يحكي لي كلمة انا بدي اأمن هيك بيجي بعض الناس طح... انت بيجي تحكي لهم لا ممنوع تأمن ولا ما يعلمكم لا غلط يا عمي حكي له خلط اتشحى دروح طليه وعفت عني بحول لا اما في بعض الناس بيحكي لك لا يا عمي انا بدي أفكر. بديش آمن إلا لما أكون متيقنا. تحكي له تعالى التكليف والتأمر علما. فكل إنسان بحسب طبيعته. والله سبحانه وتعالى الموقت لجميع عالم. النصارى أمهم؟ صدق الله وفي بعض النصارى لاحظ. نعم. في بعض النصارى اللي قرّئين إلاهم. هدول بتحذّقوا. يعني في عندهم نوع من التحذّق. يعني يظهرون أنفسهم إنه اللي ماشيين على طريقة الثوم الإكويني وغيره. يعني بيظهروا لك بقول لك إحنا عندنا أدلة وعندنا برامين ولكن إحنا بيجيب لك فيها يعني بالتلوا معك من من منطقة عالية لأنك أنت مش مش واطل للمواطين اللي هم مواصلينها هالصف فإن حتى تواقش هؤلاء إنك بدك عن هذا العرف اللي هم متبعدين عليه والعرف ذاك ليس دليل العظمة واضح كيف المسألة بدا تفكير تحكي لهم كل الكلام الذي تقولونه انا بالإمكاني اعرفه اعرف وأعرف اكثر منه واعرف لماذا قلتموه اصلا واعرف كيف حللتموه وكيف ركبتموه اذا انت تكلمت مع هؤلاء بهذا النمط بيصير بإمكانهم يسمعوه وبعض المسيحيين حقيقة كالمسلمين يعني هم بشر زينا زيهم بعضهم انت معلق عندك المتكلمة <تصفيق> <تصفيق> بعضهم يعني عاطبيين ما في الداعي أن تتغوث معه بالتفاصيل تحكي له يعني إحنا الدين للأخلاف إحنا كذا من هالكلام هذا كل مقام المقام والداعية الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عنده حفظ أنه مع مين تتكلم يعني يعرف كيف يتكلم معه حكمة هذه هي الحكمة عشان والله سبحانه وتعالى هذا هو النمط عشان هيك الداعي لا يجوز أن يكون داعيا إلا أن يكون متمكن متمكن من هذه العلوم من عدة طرق مش إنه واحد اللي فقط على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لذلك الصلاة كافر يروح يدعو المسلمين اللي بترك الصلاة كافر مرادو طال قوو ولادو كذا يعني من الشيء الدعوة واضحة في المسألة يجب أن تتمكن الدعوة إلى الإسلام إذا نستدعيه لمذهب دعوة إلى الدين واضحة في الكلام وهكذا والله سبحانه وتعالى أعلم هذا اللي احنا نحن ب... نحاول ان ندرس علم التوحيد احنا كنا قلنا لكم ندرس علم التوحيد انا ما بحكي لكم مواعب وان كانت فيها موعبة احنا ما بندرس اخلاق وترقيق وان كان فيها ترقيق هذا الكلام اللي انا بتكلم فيه الآن انا متأكد انه كثير من نفوذ الناس اللي تمعوه زابوا <تصفيق> لو سويت انا يطلعوا يهدنوا <تصفيق> <تصفيق> ولكن حقيقة مثل المطلوب انك انت تغيب عن حالك المطلوب ان تحضر مع نفسك واضح حضور انت بدك تحضر مش بدك تغيب الغيبة مش فيه المطلوبة انت بدك حتى انك تفعل لانه الغائد ليس فاعلة والفاعل الغائد هو الله وتعالى. الذي يفعل وهو غائد و... لانه فعله ليس بآلة انت بدك تحضر عشان هيك بدك هذه من مراتب التطوق ينتشر في كل دمن بحسب واقع هذا الدمن وأضحكي في المسألة فيه عندك درجات من الصوفية درجات بعض الأحيان لما يكون الناس كلهم مؤمنين وكلهم عارفين إيش الإسلام وكذا خلص الصوفي بده يخلو الأحرى يعتذر بالناس يتأمل هذا بيكون ثوم لا إخبار في زمانه بعض الأحيان الناس بيكونوا تكثر فيهم الإشكالات والفهم الغلط وغير ذلك التطوّف الحقيقي هو الظهور للناس وأضحكي في الكلام لأن غاية التطور في كل الأحوال هو هداية البشر ودلالتهم على الطريق الصحيح إذا كان البشر عارفين الطريق الصحيح إنت بتلتني مع قواتك ونكتك بتربي حالك لأن الناد متربيه وإذا كان البشر أطلا عندهم مشكلات كبيرة جدا في عقائدهم وفي أن نفوتهم وكذا يجب أن تظهر لهؤلاء البشر انت الذي تدعي التطور يجب أن تظهر لهم وتعلمهم هذه هذه الاخلاق والعروق الصحيحه فالتطور في ذلك عندهم مراتب كل واحد له نقطه شو رايك بالله عمرك سمعت من واحد بيقول هذا الكلام شيء منهم الحمد لله قال له فوق المهم هذا الكلام يعني احنا بنحكي بكلام احنا بنتعلم علم مش موعظ فقط علم هذا العلم يبنى عليه جميع علوم الإسلام جميع الوجود لذلك سمي علم التوحيد سمي بعلم التوحيد واضح ان شاء الله ال الكلام خلينا نقرأ هذه الفقرة احنا ما كنا نريد ان نطيل ولكن خلينا نقرأ الفقرة هذه ثم ان شاء الله نتفضل تفضل انت اللي تقرا <تصفيق> شأنه وريث مريض وهي حال راجلة للذات لما صارت إرادت لله الله تعالى وجد وصفه بكونه مريضا. نعم. لاحظ إحنا بدينا كل هذا الكلام يعني بدينا من عند حقيقة القادر هو المتمكن من الفعل إحنا لسه ما حكينا كيف أن الله سبحانه وتعالى متمكن من الفعل صح؟ أن الله سبحانه وتعالى متمكن من الفعل ومتمكن من القدرة يعني قادر على أن يفعل وقادر على أن يسوى. معنى قادر أن يفعل عرفنا إيش قادر أن يفعل؟ نعم على قادر أن يسوى. فان لا يخلق لو لم يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا هل في ذلك يتركب نصر؟ هو بحكي المسألة هذا خلاف للفلاتفة وخلاف لأبحاؤه وحدة الوجود القائلين بأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يبقى دائما فيه تجليات مستمرة من الأزل إلى الأبد هذا مذهب القائلين وحدة الوجود والتجليات التجليات التي اللي هي عبارة عن المظاهر المتبارية التي تظهر بها الذات لعين الذات هذا واجب لعين الذات لأنه هذا كمال الذات احنا نتكلم عن الذات الالهية على مذهب القائلين بواحدة ايه الوجود تجليات الحق في احكام الخلق هذا واجب لكمال الله سبحانه وتعالى عندهم سيستحيل ان يمر عليه لحظة غير متجلي فيها تطور أن تظهر أن تظهر الذات ال... ال... بأحكام في الممكنات واضح احفظها هيك وبعد هيك في ذلك هذا هذا نوع من قدم المفلوقات هذا نوع من قدم الخلف الخلف المستمر لله سبحانه الذي يبتحيل أن ينفك الله سبحانه هذا هو عندهم العظمة لله ولكن عند عند أهل السنة القادر هو القادر على الفعل والقادر على الترك وهذا هو المطابق للأحاديث والمطابق للقرآن هو الأول والآخر ورحكي في المسألة والظاهر والظاطر كأن الله ولم يكن شيء معه ورحكي في المسألة بينما هذا الحديث لا يضب لا عند المجسمة القائلون بالقدم النوعي ولا عند القائلين بوحدة الوجود ولا عند الفلاتفة ليش لأنه عنده نظرية الفيض أنه يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى دائما فياضا هو دائم الجود بيحكي لك السهر وردي في هياكل النور بيقول الله سبحانه وتعالى هو دائم الجود لأن الجود إذا انقطع فهو معناه أنه الله سبحانه لا يكون جوابا وكون الله غير جواب هذا نقص سيادل ان يكون جودا فالجود هو الخلق المستمر عنده شوف كيف الايجاد بيعبر عنها بأتاليين معينة شوف كيف كل واحد الصفري بيحقوا عنها مظاهر وتجليات والثلاثة يحكوا عل ومعلوم وجوب وهناك يحكوا ووحدة وجود حكين عنهم المظاهر والثمور والمجتمة بيجو عنها بيقوله لكي يكون الله سبحانه وتعالى خالقا يجب أن يخلق بالفعل مش أنه يكون قادر على الخلق لازم يخلق واضح في الكلام شاء الله, الله توفى يعني نتكلم عليه ونوضحه زيادة قوي ولكن أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى هو قادر وقبل أن يخلق وقادر وإن لم يخلق لأن القدرة صفة قائمة به ليست القدرة هي عين فعلا ليست القدرة هي عين فعل الله سبحانه وتعالى بل فعل الله هو أثر القدرة والله سبحانه وتعالى لا يقتضف بآثار قدرته بل يقتضف بعين قدرته فإن لم تخلق لم يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا يكون إنس قادرا وخالقا يصم قاليقدي ويصم قادرا وإلى آخره واضح إن شاء الله عليه الكلام بينما عند كل هذه المذاهب الأخرى في هناك خدش في هذه التطورات خدش يعني إيه زي ما تيجي تخدش ال الواحد يعني بتكون فس عنده ثمان وطفو استواء ثام فيه مخدوش مكسور فيه من ركن من الأركان في الخدشة حتى في علم الكلام يسموها وعليه خدشة يعني هذا الدليل فيه خدشة فيه يعني إيه ستخدش ضعف نستاني نعم وكذلك مستعمل هذا الاصطلاح في يعني مواضع أخرى إذن الله سبحانه وتعالى قادر على الخلق وقادر على الفعل وقادر أن لا يفعل وليس الله سبحانه وتعالى كما يتصور بعض الناس أنه لا بد أن يفعل دائما لا. لو أراد الآن لو تعلقت إرادته الأذالية القديمة أن يفني جميع المخلوقات ولا يوجد لا ثن ولا نار من الذي يمنعه؟ هل يترتب على ذلك؟ أقلا نقص لا ولكن غاية العمر أنه أراد أن يخلق العالم وأن يخلق الجنة والنص ولو شاء من الأجل أن لا يخلق هذا لما خلق شيئا نقص واضح إن شاء الله هذا وكل هذا كمال لله كمال الله في صفته القائمة في اللي هي القدرة وليس في فعله الذي يخلقه الله سبحانه لا يتكمل بفعله بل فعله يتكمل يعني مفعوله يتكمل بفعل الله سبحانه وتعالى مفعول الله اللي هو المخلوقات نفسها تتكمل بفعل الله وليس العكس. ابن تيمية بيحكي والخلق نفس الخلق من كمال الله يعني يكون يكون الله أكمل لما يخلق والخالق بالفعل أكمل من الذي لا يخلق ورحكي في الكلام وهذا إن شاء الله طوفا نتكلم عليه لاحقا قال كونه مريدا وهي حال واجبة للذات. إيش يعني حال واجبة للذات. انه لما تطّط الله سبحانه وتعالى بالإرادة، ثبت له حكم. اللي هو كونه مريدا. هي الملازمة. هي مفهوم الملازمة التي تكلمنا عليها. حال واجبة للذات. لما قامت الإرادة، قال لما قامت الإرادة بذات الله تعالى، وذرفه بكونه مريدا. ليس الثلاثة الذي تبقى. أنذكرنا. وحقيقة المريض هو الذي يوجه أحد طرفي الممكن على الطرف الآخر. وهذا تكلمنا عليه أيضا سابقا في مفهوم إراده. نعم. هي حال, واجبه واجبه. حال, واجبه. هي حال واجبه واجب حال واجب في حال واجب العلم بالاجب لا يجعل وصفه ليكون العالم هو الذي كشف العلم بالواجب والمستحيل والجعل. نعم. كل هذا الكلام طبعا سبق سابقا بينا نعم. كونه حيًا هي حال موجودة من لما قام الحياة بذات ذات على وجب الوصول بكونه حيًا وحقيبة الحي والذي صح الوصول بذات ذات. كونه سنيًا هي حال موجودة من لما قام السما بذات ذات على وجب الوصول بكونه سنيًا وحقيبة السنيان والذي كشف حالال المادبة المذات لأنقام البفض بذات اللامي فق بة صفف الط وال كش هو الذي كشطاء ض كل ب حال المة المك والتنقل بين المعاني والمعنوية أي أيوه إن المعاني وجودية توقل ذهناً وقارجاً إيش يعني توقل ذهناً وقارجاً يعني ليست سلباً ليست عدماً المعاني ليست عدماً لأن قلنا العلم كمال إذا تعقلت الذات من دون علم ثم تعقلت الذات حال كونيها متصفة العلم هذه الحال الثاني أكبر من الحال الأولى فهي تمال هذا هو معنى انها وجودية ذهنا وخارجا نعم فهي فهي فهي بنفس المفهوم ايش معنى ذهنا انه ما في ذهن صادق على نهاية الخارج بمعنى انه لو وردت ذات عارية عن العلم وذات ملتطفة بالعلم فالذات الملتطفة اكمل من الذات الاولى فقط مش انه بيكون في ذات في في هذا تركيب التركيب الخارجي من كل الوجوه الإله الذي نفيده هو واحد أحد والتكثرات هذه اللي بنتكلم عليها اللي هي الصفات المعاني والمعنوية أو الحياة والقدرة والعلم هذه عبارة عن تطورات تطوراتنا إحنا حتى نستطيع أن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نؤمن به جلّا سألنا فقط، مش أكثر ولا أقل، وإلا فهي كلها صادقة على الواحد الأحد فقط. نعم. والمعنويات؟ والمعنويات تقول: تقولي أن ترى وتجنّب الأخر. نعم. أسباب المعنويات تقال عنها من أسباب الحالم والصاب الظالمين ومن وسطه، فقال العلماء الشعري والمحور بنفس الحالم والمعنويات عندهم رجعات من معاني وهي أظافر قيام المعاني بالذات. نعم. إذا قلنا كونه مريدة كونه قاضية إذا أخبرنا فهي إبتسام معنوية وأما بدون كلمة كونه فهي تصله أسماء لذاتي تصله أسماء يعني هذه بس عبارة عن ملاحظة لغوية فقط يعني نعم إذا من أسد عند أربعة عنده أربعة أربعة من الذات والمعا، والمعاني والسوال المعنوية المواجب لها والأسماء، ومن نفس عنده ثلاثة معقولات الذات والمعاني والأسماء، وأما المعنوية عنده ثلاثة المعاني أنها ثمانية، ولذلك عد بعض العلماء الثلاثة إلى عشرة، إلى عشرة، فالموجود عندهم معين ذا، وليس حالة واجبة للذات والمعنوية عبارة عن المعاني أو ثلاثة